لم تجب عن السؤال الإجابة الصحيحة هي ألف مفترق طرقات ذو اتجاه دوراني هو ساحة أو مفترق به أرض مسطحة لا يمكن عبورها وهو محزم بمعبد ذو اتجاه واحد من اليمين وتنفذ فيه عدة طرقات